I a ja, dunya, i a ja, dunya, i a ja, dunya. حالك عوف بتعلي فيلواتي وانا عند ملوح حوق وانا طاطي للوادي في الأول لف مولتي غطيني والثانية رزقي مكتوب على قبين والثالثة أبختي عرفه ومن يومي بصحى على الدمعي وبنام على همومي والرابعة حالي مع عمر حد احتاج لي وقلت أنا مالي والخامسة الصحبة معروف في وسطيهم بغرف مشاكلهم ورقبتي بتكتف دينهم والساته سار ما حدش جابني وراء غيرك يا جدع انت حكم النفس عن النفس مغصوب ركب مضطر يرضى غا يا ويل ولا يرضى الحر والتامين حكايتي عايش في بلد غريب عملت كل البدع ما لقيتش ليا حبيب والتاسع دوليا ما مرتوي كفن في تب ولعشرة لفة والآخرة لفة بردك ما الأول هيغسلك وتفارك والفرة الطويلها الطويل لعبة لي أذوني من البشر بيزيد اوجاعي تعبوني يا ما بحزنهم كان حزن بيساعي وكمني طيب شهمانة بنقى قصاد الجدعانة سفر وغلي ونفسنا ولا حد بيراعي بلزي في وجع دهري الحنى من كتري ما نشاعي الهموم Nájá illú قول لي لا صالح اللي شفته في حياتي ما زالتش ده يحصل لي انا صوتي انا حتعش خضرا تما انا شايلو كله حس بقى الا انا من ما انا شايلو كله حس بقى